117. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تغلون وقال لا في آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجعلناهم واقفرو آخرة, وكفروا آخره I'm ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار إليك ومن ويقولون على الله الكذب قالوا ليس علينا في الأمين سبيل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ one oh,